السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ياتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر ترقبوا فتنا تأتي بين يدي الساعة الناجي منها حيران ما هي هذه الفتن التي جعلها النبي عليه الصلاة والسلام علامة من علامات الساعة كيف نستطيع أن نعرفها اليوم في واقعنا ما هي طبيعتها كيف نتعامل معها كل هذا سنتكلم عنه اليوم بإذن الله تعالى في حلقتنا من نهاية العالم يسعدني أن تبقوا معنا نعم بادروا بالأعمال في تننقى قطع الليل المظلم تقدم معنا أيها لحبة شيء من أشراط الساعة ونحن نقف اليوم على شرط من أشراط الساعة هو عام لكن سأحاول بإذن الله تعالى أن أجمعه متفرقات في هذه الحلقة فأنا سعيد بلقائكم بارك الله فيكم أيضا ورحب الشباب الذين معي <تصفيق> النبي عليه الصلاة والسلام ذكر شيئا من أحداث آخر الزمان بعض هذه الأحداث من الطبيعي أن تقع يعني مثلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فشو التجارة طبيعي أن يرتبط مع فشو التجارة كثرة الأسواق صح لما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم انتشار الكتب طبيعي أن ينتشر معها أيضا يكون من العلامات كثرة القراء وكثرة القلم القلم يعني للكتاب ان يصبح الأمية قليلة في الناس النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أيضا أنواعا من الأشراط تعتبر أشراط عامة صح بمعنى يقول النبي صلى الله عليه الصلاة مثلا لما ذكر بعض أشراط الساعة قال مثلا تكثر الأسواق يتطاولون في البنيان هذا حديث واضح وحدد شيئا معينه في بعض أشراط الساعة لا ذكر شيئا عاما مثل حديث قول النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام بحديث его قال عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم شفت كيف الليل يأتيك يغشاك حتى بدل ما كنت ترى الجبال الشامخات وترى البنايات الطويلة يأتي الليل فلو لم يكن هناك كهرباء غطاها كلها حتى ربما أصبحت تخرج يدك فما تكاد تراها مشدة الظلمة يقول عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال يعني اعملوا وأكثروا من العمل الصالح قبل أن قال بادروا بالأعمال فتنا ما طبيعة هذه الفتن قال كقطع الليل المظلم طيب أعدنا يا رسول الله ما هو حالها قال يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا يبيع دينه بعرض من الدنيا والحديث رواه مسلم دعني يعني أشرح لكم هذا الحديث يعني في وجه نعام ثم أسمع ما عندكم النبي عليه الصلاة والسلام دائما يحس على العمل الصالح قبل أن لا يمكن الإنسان منه مثل ما قال الله جل وعلا لما ذكر العمل الصالح قال من, من قبل ياتي يوم لا بيع فيه ولا خل ولا وفي آية الأخرى قال من قبل أن يأتي أحدكم الموت يقول ربي لولا لا أخرتني إلى أجل قريب فالله تعالى يأمر أعمل قبل لا يأتي وقت ما تستطيع أن تعمل كذلك هنا يقول عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال عجل عندك عمل صالح عندك صلاة عجل بها لا تؤقر عندك صدقة ناوي تعمل صدقة بسرعة قبل لا تتراجع عن هذه الصدقة أنت لكنية تحج بسرعة حج أنت لكنية اعتمر عجل اعتمر أنت تنوي انك مثلا تبني مسجدا بسرعة ابن المسجد لا تتكاثل عن ذلك يقول بادروا مثل ما قال الله تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى مغفرة وقال فاستبقوا الخيرات يعني بقدر استطاعتك حاول أن تبكر بالعمل الصالح فهنا يقول بادروا بالأعمال فتنا الفتن جمع إيش؟ فتنة الفتن أنواع في عهد الصحابة لم تكن موجودة بعض أنواع الفتن بل يا جماعة قبل كل مثلا عشرين سنة بعض أنواع الفتن ما كانت موجودة يعني الآن أصبح إقامة علاقة بين الشاب والفتاة أسهل من شرب الماء no. في السابق قبل عشرين سنة قبل أن يوجد الإنترنت وتوجد no. الجوالات no. لما الواحد يبغى يكون علاقة مع بنت ماذا يعمل؟ Aحنا يبدأ أول شيء يكتب أوراق صغيرة نحن no. خبرا يا شيخ أنتكون شريف لا. يعني نحن نحن <تصفيق> يكتب أوراق صغيرة برقمة ورقم بيتها أيضا لأنه ما عنده جوال ما كان في جو شبكة جوالات أي بعد او قبل الخروج البيجر أيضا ثم أحيانا يكون ما فيه تلفون خاص له تلفون في البيت وهي أيضا ليس عندها هاتف فتقول اتصل مرتين وسكر انا لما أسمع رنتين ثلاثة وتسكير معناها الثالثة هو أنت فقصة طويلة حتى يكون علاقة مع الفتاة ولم يكن أيضا متيسر للناس أماكن يلتقون بها يعني ما في كوفي شوب مثلا منتشر ما في سيارات كل واحد معه سيارة لم تفتح الدنيا على الناس كثيرا الآن أصبح البيت فيه عند الباب ربما عدد من السيارات أصبح الآن الشخص الواحد يملك جهاز أو جهازين أو ثلاثة من الجوالات واربع أو أربع أرقام يعني او او خمس أيضا وأصبح أيضا إذا أرادني أكون علاقة مع فتاة من خلال الإنترنت من خلال البلوتوثات من خلال يعني الواقع اللي نعيشه اليوم يا جماعة حتى من ناحية إطلاق النظر يعني في عهد الصحابة رضي الله عنه أو قل في عهد قبل عشرين أو ثلاثين سنة إذا أراد الإنسان أن يطلق بصره وأن ينظر إلى يعني نساء متزينات متبرجات إما أن يشتري قبل يعني يشتري مجلة يذهب ينظر في الصور إليها أو ربما يذهب ينظر في التلفاز ولم يكن فيه بث مباشر وستناهد تلك الأيام وبالتالي ما عندك إلا قناة إلا قناتين الآن أصبحت المعصية سهلة جدا لمن أراد أن يقع فيها فتنة الأموال في السابق المال الحرام عبارة عن ربا رشوة سرقة انتهينا الآن أنواع المال الحرام والشبهات به وأنواع الأسهم أصبح شيئا عظيم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالأعمال فتنا طيب صفها يا رسول الله لنا لم يقل فتن كالجبال أكبر من الجبال لم يقل فتن كالبحر اكبر من البحر لم يقل فتن كالهواء اعظم من الهواء ولا كالتراب اعظم من التراب شوف التشبيه قال كقطع الليل المظلم انت جالس في النهار تأكل وتشرب وترى اولادك يلعبون حولك في بر او في صحراء ما تدري الليل يأتي, يأتي حتى اظلم عليك الليل تبدأ تقول يا اخي اين خلعت علي وين مفتاح السيارة حطيت هنا يا جماعة وين اخوك نايم ابحث عنه ظلام خلاص بدل ما, بدل ما كنت تنظر أصبحت قطع الليلة المظلم ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام آه. أعظم الفتن وهي فتنة أعظم من الفاحشة وأعظم من شرب الخمر وأعظم من السرقة وأعظم من الرشوة وأعظم من القتل قال يصبح الرجل مؤمنا ويمسي آه. آه. يصبح الرجل هو يصلي والله مغفر لي وتجاوز عني لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم يجلس ربما في مجلس او يجلس على الانترنت ويدخل الى موقع ملحدين ويعطونا ثلاث اربع شبهات على الدين ويبدأ يقول يا الله يا اخي انا فعلا كيف الله يقول كذا يقتنع. ثم يبدأ, يبدأ يختلف فعلا ويقتنع بمثل هالأمور فيمسي كافرا يقول يا اخي بلاش صلاة بلاش صوم خلاص خلني يعني اعيش حياتي واترك هذا كله مثل ما يعني كان السابقون يعني بعض الملحدين يعني يكفرون بالله العظيم لأنه يعني إنما هي حياتنا الدنيا نموت ونحي أو ما يهلكنا إلا الدهر قال الله وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون وكان بعضهم يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام معه العظم اليابس ويفدته ويقول أتزعم أن الله يحيي هذا بعد موته وإن يحيي هذا عظم يابس فتنا أتزعم فأنزل الله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم كل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الله تعالى اللي خلقك أول مرة من يقدر من عدم يا يقدر عز وجل أنه يعيدها مرة ثانية وتجد أنه يقول عليه الصلاة والسلام هنا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يعني يأذن عليه المغرب وتغيب الشمس مؤمن يصلي ويصوم مع المسلمين ثم ربما قرأ شيئا محرما أو, أو مع ما ينشر اليوم مع الأسف خاصة يا جماعة الذين يدخلون الى مواقع الانترنت ويدخلون الى ربما بعض المنتديات اللي مليئة بالضلال والكفر والشرك والشبهات وهم ما عندهم معلومات شرعية يعني مرة واحد سألني قال يا شيخ يعني أنا يا شيخ أبغى أنا عندي لخبطة في عقلي وأنا عندي طيب يا ابني من وين جاءتك هذه اللخبطة فإذا هو قد دخل بعض المتديات قال يا شيخ يعني الله سبحانه وتعالى استغفر الله استغفر الله يا شيخ بس القرآن في تناقض استغفر الله قلت كيف يا ابني في تناقض قال يا شيخ أنا ما أدري أنا أؤمن ولا ما أؤمن أنا ملخبط كيف يا ابني طيب أعطني فإذا به يأتي بقوله تعالى ويوم يناديهم ماذا أجبتم المرسلين يعني معناها الله تعالى يناديهم يكلمهم ويأتي بالآية الاخرى لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أد... طيب كيف يا شيخ هنا يقول يكلمهم طيب ما هنا يقول ما يكلمهم هو يكلمهم ولا ما يكلمهم تراقض لكان عنده علم شرعي لا عرف الجواب يا أخي يكلمهم الله تعالى في وقت دون وقت ما هو يوم القيامة خمسون ألف سنة يعني مما تعدون خمسين ألف سنة فيناديهم نداء عاما ماذا أجبتم المرسلين لكن الله تعالى لا يكلمه في الحساب احتقارا له ما يكلم عند الحساب لكن يناديهم نداء عاما لأن الله تعالى إذا كلم أحدا كلمه تكريما له فقال آه كذا معنى الآية قلت إي نعم يا ابني كذا معنى الآية لكن أرجوك لا تدخل إلى هذه المنتديات المليئة بالشبه إلا وعندك علم شرعي حكي. أما تورط نفسك فعلا يورط نفسه يعني هذا تيفثر له أن يأتي إلى طالب علم يسأله ويجد الجواب لكن يا جماعة لما يصبح الإنسان في مكان ما عنده طلبة علم أو ربما أرسل إيميلين ثلاثة إلى بعد طلبة العلم وأرسل إليهم أرجوكم جاوبوني أرجوكم أو اتصل بالهاتف ما ردوا عليه وبعدين ربما كفر بالله العظيم لا لذلك أنا أقول حقيقة ينبغي الحذر مما يقرأه الإنسان ينبغي الحذر مما يثمع إليه من القنوات الفضائية وهذا يا جماعة ترى من الفتن التي يصبح مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا تجد أنه جلس عند بعضها القنوات الفضائية برامج معينة تتكلم عن. التوحيد او العقيدة او عن وجود الله او ربما أيضا تشجع أديانا أخرى يجلس أمام واحد يدعو إلى النصرانية مثلا او يدعو إلى الديانة الهندوسية أو البودية أو ما شابه ذلك ثم يبدأ يعرض شبهات عن دين الإسلام وعن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويبدأ يلبس القرآن بعضه على بعض والمشكلة لأن الذين أمامه كثير منهم جاهل ما عنده معلومات وفعلا ويبدأ يحرف ويلعب حتى يلعب بعقله بل زد على ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب وشي الثوب هي الخطوط التي في الثوب مع كثرة الاستعمال تبدأ الخطوط تذهب أليس كذلك يعني الآن تجد أن بعض الناس من كثر ما يلبس ضمطلون معين تجد أنه عند الركبتين يتغير اللون صح من كثر ما يجلس يركع يسجد ويستعملها فيقول عليه الصلاة والسلام يدرس الإسلام يبدأ الإسلام يزول من حياة الناس كما يزول وشي الثوب علامات الثوب ويقول عليه الصلاة والسنة في حديث قال تكون فتنة تكون فتنة النائم فيها خير من المستجع والمستجع فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الراكض يعني يقول كلما أصبحت ممسك نفسك على الفتنة ما تتعاطاها كثير صار هذا خير لك ما هي أنواع الفتن؟ كيف نتعامل معها ما هي أشد الفتن اللي موجودة اليوم لعل أطرح لكم ذلك ولكم أيضا أيها الأفاضل بعد هذا الفاصل أيها الأحبة الكرام أشد هذه الفتن هي فتنة الشرك او الكفر بالله العظيم ثم يتبعها بعد ذلك الوقوع في أنواع من البدع لذلك لما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها ما أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام قالت كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب تبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب تبت قلبي على دينك وحذر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من أن ينظر الإنسان في أديان أخرى دون أن يكون عنده معلومات عن دينه يا أخي لما عمر رضي الله تعالى وهو عمر يعني من هو في جلالته وقدره ومقامه إيه عمر رضيه وقوة إيمانة أيضا عمر رضي الله عنه لقي رجلا من اليهود فالرجل اليهودي يتكلم مع عمر ويخبره ببعض النصوص من التوراة وعندنا في التوراة كذا وعندنا قال طيب اقرأ علي جاءها اليهودي وأخذ يقرأ على عمر من التوراة وصايا أخلاق فأعجبت عمر فقال له عمر اكتبها لي في صحيفة فكتبها له في صحيفة فأخذ عمر الصحيفة ومضى إلى النبي عليه الصلاة والسلام جاء قال يا رسول الله هذه صحيفة من التوراة شوف يا رسول الله يعني أخلاقه فرحان عمر أنه قرأ أنه وجد صحيفة من التوراة فيها كلام حسن فغضب النبي عليه الصلاة والسلام قال أم تهوكون فيها يا ابن الخطاب أنت شاك في شريعتي اللي جئت بها شاك في ديني لقد جئتكم بها بيضاء نقية والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يمحو هذه الصحيفة وكانني يقول يا عمر نحن في بدايات الإسلام يا عمر القرآن لا يزال ينزل أن تريد مصدر للتلقي غير القرآن اللي عندك ما كفاك القرآن ذهب تبحث عن التوراه والإنجيل طبعا العمر رضي الله عنه فعل ذلك اجتهادا واللي يعلم القرآن أعظم لكنه مع ذلك شعر ان هذا كلام حسن طيب ممكن يا رسول الله نقرأه فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة يخشى على الصحابة من قراءة التوراه وهو من بينهم فما بالك يا أخي لما يأتي واحد اليوم يقرأ أو يستمع إلى الإذاعات وإلى القنوات وفيها أحيانا من أنوا التشكيك في الدين والشبهات ثم يقول له الله أنا عندي إيمان قوي حتى لو ادعيت أن عندك إيمان قوي ربما دخل إلى قلبك شبهة لم تستطيع إخراجها أيضا يا لا, لا يأتون عن طريق مباشر مشككونك في شيء صحيح. من الدين لكن يأتون بطرق ملتاوية حيث يوصلونك لقناعة التشكيك م... وهذا هذا أمر مهم أيضا أنه محيلا لا ويقول ويقولك ارجع عن دينك لكن يكفيه أن تكون قناعتك في دينك بدل ما كانت مئة في المئة تنزل الى 40% 30% بحيث انك ممكن اي لحظة ما تنصر الاسلام ما تضحي من اجل الاسلام لانك غير مقتنع بالفكرة شوف انت متى متى تضحي من اجل الفكرة اذا اقتنعت بها اذا انا مقتنع تماما بالفكرة اضحي من اجلها اذا انا غير مقتنع بالفكرة ما اضحي فهو يكفي ان يشككك في دينك لاجل ان ينزل قناعتك في الاسلام ثم لذلك ربما عبيتها بك هاي منصور شيخ موضوع الفتن من ضمنها ذكرت فتنة المال وفتنة احنا فترة سبقت تقريبا اكثر من سنتين او اكثر, أكثر موضوع الاسهم اي والله فكنت اعمل في احد البنوك المحلية آه. في موضوع الاسهم فنذكر للشخص لما يأتي بيستري السهم نقول ترى هذا والله في شبهة وفي قدر كذا وانه بعض المشايخ حرمة قصدك في شبهة ان فيه ربا فيه ربا وكذا نعم آه. يقول لي طيب الله يزاك خير يرى أني أنصحه فيذهب إلى شخص آخر وينفذ بنفس السهم ويشتري فسبحان الله كان ويقترب عندي ويذهب لشخص آخر هذا مع أنك نصحته كل سترى ما يجوز تشتري من هذا السهم اشتري من السهم الثاني نعم ومع ذلك يقول حتى لو حتى لو بيشتري وهذه مشكلة النبي عليه الصلاة والسلام يقول يأتي على الناس زمان لا يباري الرجل من أين أخذ المال من حلال أم الحرام أهم شيء سيكون عندي فلوس كثير حلال ولا حرام لا تشغلونا وهذه فتنة فتنة يا أخي إذا كان الصحابة عنده يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام وجد دخل إلى بيته فوجد تمرح على فراشه وجاء فأخذها ومسحها فلما رفعها إلى فيه قال لو لأني أخشى أنها من تمر الصدقة لأكلتها ثم تصدق بها وهذا تقول له ترى السهم هذا رباء وبعدين لاحظ الذي يأتيك ليس انسانا. قد يعني أهلكه الفقر إلى درجة أنه يقول يا أخي بس أبغى شيء لا لا غني شاية. غني يمكن ينفذ العملية ب... ملايين والله إيه ملايين, ملايين. يعني بمعنى أنه يملك بيته سيارة ومزرعة ومدري إيش ومع ذلك لا يضره أن يدخل إلى بدل ما عنده عشر مليون خلها تصير خمسة مليون حتى لو كان فيها حرج عظم يا شيخ استقل المبلغ مثلا الطرح اكتتاب معين يقول أنا بس باكتتاب الحد المسموح لي عشر سن المخصص اول ما يفتحونها ببيعها يعني ماني بمطول مكسبي من 1000 الى 2000 ريال بس مع صغر المبلغ يتوقع ان الذنب خفيف او او خفيف هذه ايضا صحيح مشكله صحيح اي ابو عبد الله في شيخ احيانا بعض الشباب يباء يعني الاحتراز مثلا من المال المحرم لكن بعض الناس لا يسال عن كل شاري دواءه من وين جاء المال انا احطه في البنك الفلاني لازم انقله وحتى يشكك احيانا حتى الراتب احيانا من وين جاء وكيف جاء أي. فيصير عنده لبس أحيانا يشكك في كل شيء طبعا الاعتدال واجب في مثل الأمور هذه ولا تغل في شيء من الأمر واقتصد كلا طرف يقص الأمور دميمه. يعني لا يكون الإنسان متشددا تشددا شديدا إلى درجة أنه يعني يصل به المرحلة إلى أن يترك بعض الحلال أو يترك ربما أكثر الحلال لا لكن يكون عنده نوع أيضا من والله الحمد يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحلال أبين والحرام أبين ترى الحرام بناء على فتوى أهل العلم وبناء على سؤالهم يكون بينا ولو إنسان تحرد يعني أفرض إنسان يعني الفتوى الآن على أنه يجوز أن توضع أموالك في البنوك الريبوية يعني لو أنا عندي مثلا ألف ريال وأريد أن آتي وأفتح حسابا في بنك ريبوي طيب لكنني في هذا البنك لن أخذ منه ربا إنما مجرد أن يعطيني بطاقة صراف يعطيني دفتر شيكات كذا لكن لن اخذ منه رباء على هذا الالف تعالي. هذا جاهز مجرد الايداع مجرد الايداع نفس المبلغ. أي نفس المبلغ لان الله سبحانه وتعالى اجاز لنا ان نودع اموالنا عند اليهود وعند مع انهم اكلة الرباء مثل ما قال الله تعالى ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار من ان تأمنه بدينار لكن لو جاء انسان وقال انا يا خلاء اريد ان اودع اموالي في بيك الربوي انا ساجعلها عندي في البيت في خزينة محصنة وكذا وتركني لا أريدها تختلط بالرباء نقول بارك الله فيك ما في مشكلة يعني يبقى أيضا الوراء لا يملع الناس أيضا يا شيخ القروب. بعض طبعا ما في مواطن عربي ما يخلوهم القرار كلهم يصددون لا عربي ولا أعجمي بعضهم حتى ما يكلف نفسه وش طبيعة القرض وش كيف بعضهم يعني خلاص انه عنده بنك عرض له طريقين اعطيك مبلغ فلان يترجع كذا كم القصد كم كذا ما يكلف نفسه حتى يسأل استفتي ايه استفتي قد يكون مال بمال قد يكون تجارة بأشياء ممنوعة احسنت احسنت هذا ايضا امر مهم انه هذا من الفتن يعني فتنة المال أن ينبغي أنه ينظر ما هو المال الذي يدخل عليه من حلال أم الحرام يا أبو مروان نرجع البنوسي سيف ترى ودي نطلع من الأموال لأن الفتن اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا ما هي فتن الفلوس بس عندنا فتن النساء عندنا فتن القنوات الفضائية عندنا فتن اللباس اللي صح صح. عندنا فتن الأطعمة يا أخي لبعض أنواع الأطعمة اللي فيها حرام لكن أعطنا البنوك لا مجدال طاري الأموال فشيخ بعض اللي رزاكم الله ملايين يقول الحمد لله أنا ما أخذ حرام ولكن أضعها في بنك ريبوي ولا يستطيع البنك يقول لا ما أبغى هو لكن البنك يشرط عليه يقول خلاص احنا كل سنة نعطيك هدية سيارة آخر موديل ونسفرك لأوروبا والتذاكر وكذا فيقول الحمد لله أنا ما أخذ حرام ولكن كل سنة أعطيناه المبالغ هذه فأنا أرى إن أنها نفس الشيء أنها نفس الشيء النبي عليه الصلاة او أوه ليس حديث لكن قول لأهل العلم كل قرض جرى نفعا فهو ربع كل قرض جر نفعا أنا ممكن أعطيك مثلا تجي تقول لي يا منصور سلفني يا شيخ عشر آلاف ريال أرجعها لك بعد سنة لو قلت لك سأعطيك عشر آلاف ريال لكن مم. أرجعها إلي 11000. يجوز؟ حرام. حرام. ليش؟ لأنه؟ رباء. زي... رباء. مثال آخر. جرانة. مثال زيادة. آخر يا شغل. طيب. لكن لو قلت لك أنا بعطيك العشر آلاف ترجعها بعد سنة. لكن أريدك خلال هذه السنة كل يوم الصبح توصل أولاد المدرسة وترجعهم. مم. لأن أنا كنت متفق مع واحد يوصلهم ويرجعهم شهريا مم. 400 ريال. فبوفر على نفسي 400 ريال وأشغلك أنت فيها. الحقيقة نفس الشيء. مم. ولا لا؟ بدل ما اخذ منك المال صريحا اخذته منك منفعة <تصفيق> فهذا نفس الشيء لما اتي انا الى بنك و اقول انا ساضع عندك يا بنك خمسين مليون ريال وديعة عندك ما, ما ابغى ريباء قالوا وقعنا وقلت لا استغفر الله الرباء حرام قالوا ك... قلت لكن عندكم هدايا دل... <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يعني كبار العملة <تصفيق> قالوا والله عندنا سيارة قلت طيب لحظة لا ما ابغى بي ام ابغى لكسز موديل كذا واريد عندكم سفرات كذا قالوا قالوا لا ما عندنا سفرات قلت له الله البنك فلان يعطيني سفرات وذهبت إليه هذا نفس الشيء يعني. هذا قرض جرى نفعل. وترى يا جماعة دائما التأويل يعني محاولة الوقوع في الحرام بالتفاف هذا أكثر أسباب وقوع الحرام يعني يعني. إبليس بالله عليك لما, لما أبى أن يسجد لآدم ألم يكن عنده عذر جاهز انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين يعني. ما قال لا مني بساجد وسكت تكبرا مع أنه تكبر طبعا هو وملعون إبليس لكن مع ذلك إبليس وجد سبب وجد مخرج قال يا ربي أنا لا أنا قصتي شريف أنا لأني مخلوق من نار وهو مخلوق من طين لا النار أشرف من الطين كيف أسجد فلعنه الله تعالى وقال وأن عليك اللعنه اليوم الدين مثل اللي يأتي الآن يريد أن يعني عفوا يبيع أشياء محرمة واحد يا شيخ أنا شفته مرة في أحد البلدان مسلم يصلي معنا في المركز الإسلامي وعنده محل لبيع في الخمر فذهبت إليه أنصحت في محل الخمر ودخلت ذهبت في غير الويكندي يعني ما كان فيه زباين فدخلت سلمت عليهم اسمه قال اسمي اسمه اسلامي, اسمه اسلامي ما أريد ذلك رسمه يعني. فقلت طيب ما يجوز نبيع خمر لعن الله الخمر وشريبها فقال لي ترى أنا ما ابي اعلى على كفار المسلمين ما ابي اي الله يذخر <تصفيق> <تصفيق> هذا من التاويد والله هذا راي عيني وسمع اذني قال لي كذا انا ما ابي اعلى على كفار ما ابي على مسلمين طيب يا اخي نفس ال... نفس القضيه نفس الموضوع <تصفيق> المقصود الانسان يا جماعه يثقل في حقيقه ويعلم أن مع غربه الدين كلما زاد الانسان تمسكا باذن الله تعالى يكون سلوكه وين الخير نسال يثبتني وياكم على الإسلام وعلى الدين وأن يميتنا وهو راض عنا